الحمد لله رب العالمين وصلواته الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح المقدمة العشماوية في فقه المدينة النبوية وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن فرائض الصلاة واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عن سنة الصلاة واليوم هو اليوم الأول من شهر شعبان شعبان هذا الشهر المبارك الكريم الذي كان الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من صيامه حتى إن أمنا عائشة رضي الله تعالى تقول إنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر من صومه في شعبان حتى إنه كان يصومه كلهم ولذلك على إخواننا أن يكثروا من الصيام في هذا الشهر ويحتسبوا أجرهم في ذلك استعدادا لشهر رمضان المبارك المعظم نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه ويتقبل من العمل فيه شهر شعبان شهر يستعد فيه المرء لرمضان فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان ويجعلنا ممن استغل شعبانه أفضل الاستغلال إنه ولي ذلك والقادر عليه بمنه وكرمه ودرسنا إن شاء الله تبارك وتعالى سنبدأه الساعة الأول من شعبان سنة أربع وثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول الإمام يقول الإمام العشماوي عبد الباري العشماوي رحمه الله تبارك وتعالى واما سنن الصلاة, الصلاه فاثنتا عشر السوره بعد الفاتحه في الركعه الاولى والثانيه والقيام لها والسر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه وكل تكبيره سنه الا تكبيره الاحرام فانها فرض كما تقدم وسمع الله بن حمده للإمام والمنفرد والجلوس الأول والزائد على قدر السلام من الجلوس الثاني ورد المقتدي على إمامه السلام وكذلك رده على من على يساره إن كان على يسار أحد والسترة للإمام والفذ إن خشياء يمر أحد بين يديهما صوت يتقطع إذن السنن السنه عند العلماء هي ما طلب الشارع فعله لا على سبيل الجزم وبناء على ذلك فان من فعله احتسابا للاجر عند الله فانه يؤجر ومن تركه فلا شيء لكن المقصود بهذه السنن التي تحدثنا عنها أن من فعلها أنه يجب وحقيقة يجب فعلها أو يطلب فعلها في الجملة يطلب فعلها في الجملة فمن تعمد تركها تعمد ترك أحد هذه السنن المؤكدة فصلاته باطلة وأما من نسيها فإن صلاته تجبر سجود السهو هذا هو حقيقة هذا هذه السنة إذا نحن نتحدث عن السنن المؤكدة وهي التي يسميها بعض العلماء الآخرين بفرائض الصلاة الحنابلة مثلا يفرقون يقولون أركان الصلاة وفرائض الصلاة فالاركان لا تجبر سجود السهو والفرائض تجبر سجود السهو ثم السنن عندهم ليس فيها سجود السهو إلا من شاء ولكن المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى خلط بعض الأمور ببعض فإنه ذكر عشر عشر سنن ذكر عشر سنن من السنن المؤكدة التي وهي عشر حقيقة وبعضهم يجعلها ثمانية لأنه يدمج بعضها في بعض هذه السنن هي التي إذا تركها الإنسان سهوا يسجد سجوداً قبلياً لجبر النقص في الصلاة، وضم إليها بعض السنن الأخرى التي هي من المستحبات وليس من السنن مثل السُّترَة، ومثل رد السلام، رد المأمور السلام على الإمام، ومثل قول المأمور ربنا ولك الحم، فإن هذا من السنن غير المؤكدة لأن المأمور لو لم يقول ربنا ولك الحم فلا شيء عليه أصلاً. والمأموم في جميع الأحوال يحمل عنه الإمام هذه السنن والمستحبات فليس على المأموم سجود سهو أصلاً إلا إذا سجد إمامه واضح؟ إذن يا إخوة عليكم السلام عليكم هناك سنن من هذه السنن التي ذكر المؤلف رحمه الله هي السنن المؤكدة التي يجبروا تركها سهوا بسجود السهو القبلي ما هي هذه هي السورة بعد الفاتحة السورة بعد الفاتحة لمن للإمام وللفذ أما المأموم فلا يقرأ السورة بعد الفاتحة خلف إمام لأن الإمام يحمل ذلك عدم في الركعة الأولى والثانية والقيام لها والسر والجهر فيما يسر فيه ويجهر فيه إذن السورة بعد الفاتحة والقيام الأرض والسر والجهر وهذا السر والجهر هو خاص بالإمام والفذ أما المأموم فليس عليه سر ولا جهر بل هو يقرأ بالسر إن, إن قلنا إنه يقرأ سورة الفاتحة كما قررنا في المجلس الماضي وكل تكبيرة سنة إلا تكبيرة الإحرام فإنها ركن من أكان الصلاة واضح يا إخوة؟ وقول سمع الله لمن حمده للإمام والفذ أيضا والجلوس الأول يعني جلوس للتشهد الأول والجلوس الزائد عن قدر الأول الزائد على قدر, قدر السلام من الجلوس الثاني ورد لا هذا خطأ هنا فالجلستان جلوس التشهد أول والتشهد أخير سنة وكذلك لفظ وكذلك التشهد نفسه ليس لفظ التشهد التشهد نفسه أدنى لا إله أشهد إلهي الله وشهدنا وحمد رسول الله فهذا أيضا سنة وبهذا تكون عشرة إذا دمجنا تشهدين فهي فقد نقصنا واحدة إذا دمجنا الجلستين جلستي تشهد فإن العدد يصبح ثمانية واضح هذه هي السنة المؤكدة التي من تركها سهوا جبرها بسجود ال بسجود واضح المصنف رحمه الله يعني خلط أمورا بعضها ببعض. وما كان عليه إيفار ذلك، وقد حدث هذا أيضا لمن الأخضري، فإنه خلط سنا مؤكدا مع سنا غير مؤكد، وإذا لم تتحرر هذه المسألة، فإنك ستخلط في باب سجود السهو، لأن سجود السهو مبني على هذا الباب، واضح يا أخوة؟ جيد، إذا نحن الآن نفصل في هذا الأمر. قال وأما سنن الصلاة ف عشر أو فاثنتا عشر السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية السورة بعد الفاتحة أدناها قال العلماء أدناها ثلاث آيات او آية طويلة مثل آية الدين أو مثل آية لها معنى مثل آية الكرسي ومعنى مستوفى فيها هذا كله جائز لا حرج فيه والأصل في قراءة السورة بعد الفاتحة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم لم يعهد منه في صلواته كلها إلا أنه تمسك بهذا الأمر فكان يقرأ الفاتحة وسورة بعدها في الصلوات للجهرية وللسرية في الركعتين الأوليين بالخصوص يقول أبو قتادة رضي الله تبارك وتعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفتح الكتاب وسورتين يسمعون الآية احيانا وكان يطول في الأولى من الظهر ويقصر الثانية ويقرأ في الركعتين يين بفتح الكتاب يعني من غير سورة والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم واللفظ لمسلم واضح؟ السنة الثانية وهي القيام لها بمعنى أن القيام لهذه السنة هو سنة ايضا كما أن القيام للفريضه فرض في الصلاة وهل يعني هذا في هل يعني هذا أن الإنسان يجوز له إذا انتهى من قراءة الفاتحة في الصلاة أن يجلس ويقرأ الفاتحة الصورة بعد الفاتحة من جلوس لا لأن قلنا إن هذه السنن قلنا إن هذه السنن أشفى ما تكون بالواجبة فمن تعمد تركها بطلت صلاته إنما الذي أخرجها عن كونها واجبات أو أركان هو أن الواجبات والأركان من تعمد تركها بطلت صلاته ومن نسيها فلا تجبره بسجود السهو واضح هذا الفرق يا أخو؟ جي طيب إذن قال والثانية القيام لها لكون ذلك هو الوالد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لم يجب القيام لها لأن الواجب هو مقدار قراءة الفاتحة فَلَوْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ ثُمَّ قَرَأَ السُّورَةَ وَمُتَّكِئُنْ عَلَى سَارِيَةٍ لَمْ يَضُرُّ مم. تأملوا بارك الله فيكم من المسائل التي يذكرها الفقهاء أحوال القيام أحوال المصلي ومن ذلك أنهم قالوا إن القائم إن قيام فريضة في الصلاة وهذه مسألة ذكرناها أنفاً أن القيام من فرائض الصلاة ولكنه فريضا على المذهب لمن يقرأ الفاتحة وفمن ترك القيام واتكأ على شيء إذا سقط سقط بسقوطه ففعله هذا باطل فعله هذا باطل إن كان في قراءته للفاتحة أما لو أنه اتك على سارية أو حائط أو حيث سقط سقطت لسقط معها ففي هذه الحالة لا تبطل صلاته لأن القيامة من أجل قراءة الفاتحة من أجل قراءة سورة بعد الفاتحة سنة من السنة المؤكدة في الصلاة لكن يشكل على هذا أننا قلنا من تعمد تركها فإن صلاته تبطل صح؟ هذا هو الأصل, الأصل جيد قالوا والثالثة السر فيما يسر فيه والجهر فيما يجر فيه هذه الرابعة يعني الثالثة والرابعة والأدلة على ذلك ظاهرة وهي مما أجمعت عليه الأمة بمعنى السر في السر والجهر في الجهر ويسر في الظهر والعصر ويجهر في المغرب والإشاء والفجر يعني في الركاتين الأوليين هذا مما أجمع عليه فقهاء الإسلام من طرفهم إلى طرفهم بما في ذلك الشيعة مع السنة لحديث أبي قتادة السابق وحديث أبي عمامر قال قلنا لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم فقلنا بما عرفت ذلك بما كنتم تعرفون ذلك قال بالضرب لحيته رواه البخاري وغيره وهنا مسألة انتبهوا بارك الله فيكم انتبهوا بارك الله فيكم هنا مسألة نستنبط من هذا الحديث مسألة لها تعلق بما نحن فيه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر في الظهرين وهذا إجماع ونستنبط من قوله نعرف قراءته من, من لحيته أنه يجب على المصلي الذي يقرأ في السر أن يحرك لسانه وشفتيه ولذا قرر علماؤنا وصحابنا قرر أصحابنا أن من لم يحرك شفتيه في الصلاة السرية فصلاته باطلة لأنه لا يعد قارئا إنما يعد مفكرا أو مخمنا أو أجر القرآن على صدره من ذاكرة حفظه وهذا لا يجد وأعلى جهر الرجل لا حد له وأدناه أن يسمع نفسه ومن يليه وأعلى السر أن يسمع نفسه ومن يليه وأدناه يحرك لسانه وشفتيه هذا مذهب أصحابنا رحمهم الله واضح يا إخوة ونستفيد من الطراب لحيته الشريفة صلى الله عليه وسلم أنه كان كثا لحيا وهذه المسألة معروفة في الشمائل النبوية في صفة الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه كان كثا لحيا وأن لحيته كانت تملأ كانت تملأ صدره الشريف صلى الله عليه وسلم بمعنى أنها كانت تملأ وجهه وكثافتها قالوا معناها كثر الشعر وقصرها فلم تكن طويلة يعني ولكن كانت يعني مدورا وهذا يجعلنا نتحدث عما يتعمد جز لحيته لا أقول يحلقها لا هذا مفروغ منه الجز فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم جزء الشوارب وأرخ اللحى وخالف المجوس وفي رواية مخالف اليهود وفي رواية مخالف المشركين وقد يتساءل الإنسان يقول كيف يخالف المشركين والعرب كانوا أيضا يعرفون لحائهم بمعنى أن هذا الأمر أمر شارك المسلمون فيه جميع العرب مسلمهم وكافرهم ولكن إذا علم أن الصفة كلها هي المطلوبة بمعنى جز الشوارب وإعفاء اللحاء فهم مقصود من حديث النبي الشريف وذلك أن العرب وإن كانوا يعفون لحاءهم فما كانوا يقصون أو يجزون شواربهم وكذلك اليهود وانظروا إلى صورهم ستجدون أنهم يعفون لحاهم ولكنهم يعفون أيضاً شواربهم فاعفاء اللحا والشوارب خطأ وجز اللحا والشوارب خطأ وما يفعله كثير من المتدينين من أنهم يجزون لحاهم كما تجز الشوارب بل يعملون جميع أحاديث الشوارب يعملونها في وجوههم في لحاهم في بعض الأحاديث جز الشوارب وأرخ اللحا والجز هو الحلق الكثير حتى تبقى فقط الشعرات تظهر يعني لون البشرة أو أكثر من ذلك لون الوجه لون المحل الذي فيه الشعر أكثر أو أسود بخلاف لون بقية البشرة وهذه لحية كثيرة من تديني اليوم ولا شك أن هذا ليس بالإعفاء هذا مطلوب في الشارب ولكن في اللحية المطلوب إعفاء يعني تركه والصورة الثانية, الصورة الثانية وهي حديث أنهكوا الشوارب واعفوا اللحم والإنهاك شدة القص. حتى تبدو يبدو لون البشر وهذا يفعله كثير من الناس في لحاهم أيضا ينهكونه حتى لا يبقى إلا شيء من من من الشعر كأنه لم يحلق لمدة يوم أو يومين فيسمي تلك لحير ويعد نفسه ممتبعا للسنة وعاملا بالسنة وهناك حديث أطر الشوارب أرف لح قال العلماء الإطراء يعني أن تجعلك كالإطار وتحرق من فوق ومن أسفل وتبقى مؤطرة وأيضا يفعل هذا كثير من الناس يؤطرون لحاهم على وجوههم وكل هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بإعفاء اللحى وقص أو جز أو إنهاك الشوارب هذا الشيء ذكرته لما رأيت عليه كثير من المتدينين في المشرفة المغرب ينهكون وجوههم ويحل و و والآن أصبحت العادة الجديدة أن يحلقوها ويرتاحوا منها يحلق لهاهم ويرتاحوا منها وكأن الشرع لم يأمرهم بإعثائها مع أن ابن حزم رحمه الله يذكر في مراتب الإجماع أن النبي صلى الله وأن المسلمين أجمعوا أو اتفقوا على وجوب إعفاء اللحى وأن حلقها مثلا ولا وسلم له إجماعه هذا شيخ تيميه رحمه الله في نقده لمراتب الإجماع انه يعني يشدد معه في النقد لكنه في هذه النقطة سلم له ذلك وضح يا أخوة بناء عليه السنة أن يعفي الإنسان لحيته ولا بأس من الأخذ من طولها وعرضها وإصلاحها إذا يعني ذهبت ذات اليمين أو ذات الشمال هذا لا حرج فيه إن شاء الله كان يفعل ذلك عبد الله بن عمر منصوص عليه في المذاهب الأربعة المالكي والحنفي والحمفلي والشافي وغيره من المذاهب هذا الأمر لا حرج فيه ولكن الأخذ منها أخذ شديدا حتى تصبح منهوكا فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم انظروا وهذا هدي الأنبياء يقول هارون عليه السلام لأخيه موسى عليه السلام قال ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إذا كانت اللحية مجزوزة هل يمكنه أن يأخذ بلحيته لا يمكنه أن يأخذ بها فلولا أنها لحية كثة لما أمكنه أن يقبض عليها ويأخذها وكذلك يقال في بقية الصور التي امتقدناها والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا انظروا لولا أنه كان كثا اللحية لما عرف الصحابي قراءته من تحركها صلى الله عليه وسلم <تصفيق> إذن في وعد أخذناها من هذا الحديث جيد والسنة الرابعة الجهر فيما يجهر فيه للنقل المتوارث والحديث المتظاهرة على ذلك طبعا هنا الشيخ اختصر ونحن سنأتي بالنصوص عن كل صلاة كل صلاة كل صلاة ورد فيها الجهر أو السر فالسر فيما يسر فيه والجر فيما يجر فيه فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث الجبير بن المطعم بن عدي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور إذن سمعوا ويقرأ في المغرب إذن جار النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب مسلم هذه مسألة إجماع يعني. لكن الإجماع يتقوى بهذه النصوص فيطوئن الإنسان وما رواه الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه وأندى أو أوقراء ما رواه البخاري المسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما في حضور الجن واستماعهم القرآن من, من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا, سمعوا القرآن استمعوا له والحديث في الصحيحين فهذه الحديث تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بحيث يسمع قراءته من حضر ومما يدل على السر إذن الجهر في ماذا؟ الصبح والمغرب والإشاء هذا واضح في هذه الحديث الثلاث، وأما السر في مواطن السر وهو مسألة إجماع بين العلماء جميع من جميع المذاهب فمن ذلك بأعواه البخاري عن خباب بن الأرد رضي الله تبارك وتعالى عنه وقد سأله سائل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم وأن ما كنتم تعرفون ذلك قال بالضراب لخيته وروا الشيخان أبي هريرة رضي الله عنه قال في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم واضح وهذا الحديث قلنا في الصحيحين وقد سار على هذا المنهج العديد من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. والآثار في ذلك كثيرة لمن أراد أن يرجع إليه. طيب إذن هذا ما يتعلق بالسر والجهر الله اللهم. وكل تكبيرة سنة يعني أن تكبيرات النقل صمت تكبيرات النقل. تكبيرات النقل كلها سنة. اختلف أصحابنا رحمه الله هل كلها سنة أم كل تكبيرة سنة والراجع أن كل تكبيرة سنة. وبناء عليه. فمن ترك تكبيرة واحدة ولو عمدا فصلاته صحيحة لان من السنة الخفيفة وأما من ترك ثلاثة تكبيرات فصلاته باطلة إذا تعمد ذلك أما إذا لم يتعمد ذلك فعلي سجود قبلي واضح يا أخوة بهذا نعلم أن من ترك تكبيرة أو تكبيرتي فصلاته صحيحة ولو لم يجبرها بسجود السم طيب السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية جيب. والقيام لها يعني القيام لقراءة هذه السورة لأن هذا هو الوارد من هذه صلى الله عليه وسلم والسر فيما يسر فيه وقد بيننا هذا والجهر في مشر وكل تكبيرة سنة لحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. تنبأ انتبه يا أخو، كان في زمن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه ضعف عثمان عن الجهر بالتكبيرات، وتعصب بن أمية لقوله حتى جعل من شعارهم ترك التكبيرات تكبيرات النقل. حتى تربى على ذلك الصغير وهرم الكبير وأصبح من يجهر بهذه التكبيرات عجيباً وغريباً بين الناس. حتى قال حتى قال اللهم صل على مولى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه اللهم صل على سيدنا عكرم مولى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال ابن عباس صليت خلف رجل أحمق أحمق يجهر في كل خفض ورفع فقال له تلك السنة لا أم لك. تلك السنة لا أم لك. يعني أن تلك هي السنة وقال له هذه الكلمة التي يقول العرب ويعلون بها نوع من من التجريح يعني فانظروا أن وكيعا لأنه نشأ بعد عثمان وفي زمن بن أمية وتركوا هذه السنة استنكر أن يسمعها مع أنها كانت هي الأصل وهذا عجيب سبحان الله والسبب في ذلك أن بعض الحكام قد يميتون بعض السنة حتى يظن الظان أن السنة بدعه والبدعه سنة وهذا حاصل اليوم إذا دخلت مسجداً من المساجد وتركت بعض العادات والتقاليد التي تجد في مسجد دون آخر تجد العوام يستنكرون ويقول تركت ما كان عليه الناس ومن حرج في ذلك وأي سنة من السنن وأعطيكم مثالاً على هذا أن في بلاد الشام في بلاد الشام سواء كانت سوريا أم فلسطين أم الأردن أم لبنان عندهم بلعة عجيبة وهي أنهم وهذه بدع يعني في الأردن أخفوا منها في في دمشق وهي أنهم إذا أذنوا يختمون الأذان بقولهم وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ويقولون بنفس نغمة الأذان فيصبح من ترك هذه السنة ومن ترك هذه البدعة الحقيقة هو المذموم ومن تمسك بها هو السني، وقد يعني شهدت علماء يجادلون عن هذه البدع يقول ومن أمر في ذلك وهذه صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ننوي أنه جزء من الأذان إلى غير ذلك من الكلام الذي حاصل أمره أنه تحريف لدين الله سبحانه وتعالى وأيضا هذا ما يتعلق ببلاد الشام في بلاد المغرب إذا لم تختم الصلوات الخمس بالدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى بعد السلام يرفعون أيديهم والإمام يدعو والناس تنصت لدعاء ثم يقول بصوت واحد اللهم صل على سيدنا محمد إلى آخره بحسب كل مسجد صلاته خاصة إما الصلاة ابراهيميه أو الصلاة أو صلاة من الصلوات التي يصلون بها على النبي صلى الله عليه وسلم ومن ترك هذا الأمر جعلوا ذلك من أول مذمومه، وقد اتهمونه بأنه منحرف، وهابي أو ماذا إذن من الألقاب التي يلقبون بها من خالفه، واضح؟ ولذلك كانت البدعة مذمومة لأنها تحول لأن حا حاصلة أن أن الناس يظنونها سنة ويستنكرون السنة الحقيقية. فالبدعة تقول إلى أن تصبح واجبا من الواجبات ولا أقول سنة لا تصبح سنة بل تصبح واجبا من الواجبات وقد يتمسكون بها أكثر من تمسكهم بالفرائض أكثر من تمسكهم بالفرائض ولذلك على المرء أن ينتبه من هذه الأمور المبتدع نرجع إلى حديثنا قال أبو هريره رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سبحان الله لمن حمده يرفع صلبه من الركوع حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول ربنا ولك الحمد ثم يكبر من السجود ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقول في الثنتين بعد الجلوس متفق عليه حديث متفق عليه يعني بين الشيخين البخاري ومسلم وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وهو في سنن النساء وصحح أيضا ترمذي إذا كانت هذه هي حالة النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث بهذا المعنى كثيرة لا يمكننا أن استقصيها طيب إلا تكبر الرحمن فإن فرضك كما تقدم وسمع الله لمن حمده سمي الله لمن حمده ولمن للإمام وللفذ اللهم ربنا الحمد. سمع الله الحمد. اللهم ربنا الحمد. فالإمام يقول سمع الله يقول ربنا ولك الحمد وعلى المذهب الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد بل يقول فقط. ولكن الثابت في السنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يجمع بينهما يقول سمع الله الحمد. هل, يج هل يجمع بينهما ليس لدي نص يدل على ذلك مع أنني كنت برهة من الزمان لعله خمسة, خمسة وعشرين أكثر من 25 وعشرين من خمسة وعشرين عاماً كنت أكثر من 25 وعشرين آمن وأنا أقول أو أجمع بين سميع الله والحمد لله وربنا كل الحمد وأنا مأمون ثم بعد النظر ظهر لي أن الصواب بخلاف هذا وأن المذهب في هذه النقطة أ أقرب للصواب وأرجح من القول الآخر وهو أن المأمور لا يقول سمي الله محمد لا أحد يقول فإذا قال إمام ربنا ولك الحمد فقولوا فإذا قال اسمع الله محمد فقولوا ربنا ولك الحمد إذا كبروا فكبروا وإذا رفعوا فرفعوا وإذا سجد ف إذا ركع وإذا سجد فسجدوا وإذا قال سمي الله محمدا فقولوا ربنا ولك الحمد ما قال فقولوا سمي الله فسمعوا أنتم أيضا فدل على أن النؤوم لا يقول سمع الله محمد هذا هو الصلاة والله أعلم جيد قال طيب الله صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده بحديث أبي هريرة الذي تقدم الآن ثم يقول سمع الله محمد الحمد حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول ربنا ولك الحمد جيد ولماذا لم تكن من الأمور المؤكدة؟ لماذا لم تكن من الفرائض؟ نعم. لا ربنا ولك الحمد هذه من من السنن غير مؤكدة بمعنى أنه إذا لم يقلها الإمام ولا المأموم فالصلاة صحيحة قال السابع الجلوس الأول يعني الجلوس للتشهد فالجلوس للتشهد سنة مؤكدة سنة مؤكدة والتشاهد نفسه أيضًا سنة مؤكدة هو لم يذكره ولا خطأ وذكر أمورًا أخرى مع أنها ليست من الموضوع ولا خطأ قال والسبب في ذكرنا في أن الجلوس الأول سنة مؤكدة هو حديث عبد الله بن محينة في سجود السهو حديث عبد الله بلمحينة سجود السهو وفي الموطأ والصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قال ابن محينة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام من اثنتين ولم يجلس فلما قضى صلاته سجد سجدتين بعد ذلك ثم سلم والحديث الصحيحين ولحديث المغيرة بن شعبة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا قام احدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس ولست ثم قائما فليجلس وسجد سجدتي السهو والحديث في سنن ابي داود وابن ماجه فلو كان الجلوس فريضه او واجبا لرجع عليه النبي صلى الله عليه وسلم واضح يا إخوة؟ أظن؟ المسؤول. أما كونه صلى الله عليه وسلم يعني جلس هذا الج... هذا الجل... هذه الجسد التشاو، هذا ورد في حديث عديدة، حديث عديدة ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدا للسجدتين، سجد لترك التشاو الجلسة للتشاو داور. قال الثامن الجلوس الزائد على قدر السلام من الجلوس الثاني. طيب الجلوس الزائد على قدر السلام من الجلوس الثاني هو لأن لأن التشهد أو لفظ التشهد هو سنة واضح؟ فالجلوس له أيضا سنة وأما السلام فهو واجب فالجلوس له واجب واضح؟ وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد الإمام في آخر صلاته ثم أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته لكن هذا الحديث فيه ضعف وقد مر آنفا السنة التاسعة بحسب ما ذكر المؤلف وهذه حقيقة من السنن المستحبة فقط وليست من السنن المؤكدة رد المقتدي على إمامه السلام يعني الإمام عندما يقول قلنا الإمام ما كم تسليمة؟ يسلم تسليم واحدة، والمأمور يرد عليه ويسلم ثلاث تسليمات إن كان له شخص على يمينه وعن شماله. هذا وارد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأخذ به مالك الرحمة الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث سمرت بن جندب إذا سلم الإمام فردوا عليه رأوا بنماجر إذا سلم الإمام فردوا عليه. وفي رواية له أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرد السلام على أيمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض. روى أبو داود وروى الحاكم بإسناد وروى الحاكم بلغة. أميرنا أن نرد على الإمام إسناده حسن. وفي الموضة أنها عن ابن عمر وهذا هو هذه الصفة التي كان فعل بعض الصحابة. أن ابن عمر كان يقول السلام عليكم عن يميني ثم يرد على الإمام ثم يسلم على أحد عليه فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه وكذا وعليه وكذا رده على من على يساره إن كان على يساره أحد وهذا كله من السنن مؤكد وليس من السنن من السنن المستحب وليس من السنن المؤكدة والحادي عشرة السترة الإمام وهذه أيضا أصلا ليست داخل الصلاة الصلاة أن السترة أيضا من السنن المطلوبة لكن ليس من السنن التي إذا لم تفعلتها بطل الصلاة لا علاقة لها بطلان الصلاة واضح يا إخوة والأصل فيها أن, أن تكون في غلظ رمح أن تكون طاهرة في غلظ رمح وليست شيئا مشوشا كأن تكون طفلا يجري أو حيوانا يعني يأتي هنا وهناك ممكن أن تجعلهم سترة لك واضح؟ بحديث أبي هريرة رضي الله وتبارك وتعالى عنه قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقى وجهي شيئا فإنه لي لم فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يجد فليخط خططا ثم لا يضره من مر بين يديه الحديث يعني فيه في إسناده نظر ولم يصححه كثير من العلماء لكن المعنى صحيح اتقوا الله فاتقوا الله استطاعته هذا أيضا من واجب يأي اتق الله قدر استطاعته وفوق استطاعته المرء لا يلام وأما سترت المأموم فسترت الإمام له ستر لا يحتاج إلى أن يقيم سترة أخرى أه. لحديث أنسل رضي الله تبارك وتعالى عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم قال سترة الإمام سترة من خلفه ورواه الطبراني في الأوسط وفي والغالب على الطبراني الأوسط الحديث الضائف الغالب على معجم الطبراني الأوسط أنه كثير الأحاديث الضعيفه اذا قلت رواه الطبراني في الاوسط فالغالب انه حديث ضعيف واضح يا اخو جيد واذا وضع الامام سترة لنفسه جاز ان تمر خلف الصهوف التي تتم بالامام الدليل ادري حديث عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال اقبلت راكبا على أتان وانا يومئذ قد ناس الاحتجاب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس منا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي للناس منا فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الآتى ودخلت في الصف ثم فلم ينكر علي أحد رأي مالك والشيخان في صحيحهما الثاني عشر والأخيرة وإن صار مقتد ولا سكت إمامه نصاته مقتدى ولو سكت إمامه ي... ولكن هذه من المستحبات وليس من السنة مؤكدة بمعنى أن المقتدى مشهور المذهب أنه يستحب له أن ماذا سكت إمامه يستحب للمقتدى أن لا يقرأ خلف الإمام ما دام مأموما واضح يستحب له أن لا يقرأ خلف الإمام ما دام مأموما إلا أن لا يسمع الإمام بتاتل فعندئذن يقرأ ولذلك كان هذا الذي يذكره الشيخ هنا فيه نظر قال إن صوت ولو سكت امامه لا المستحب أن يقرأ إذا سكت امامه المستحب للمأموم أن يقرأ إذا سكت إمامه واضح أخوة؟ وهذا الذي اختاره الشيخ هو مذهب ابن وهم، لا يقرأ الماموم أصلاً أسر الإمام أو جهر ورواه ابن المواز عن أشهب والمذهب خلافه الصواب ان الماموم إذا جهر يجهر في الصواب أن الإمام إذا جهر لا يقرأ الماموم على المذهب وإذا لم يجهر فيستحب للماموم أن يقرأ على المشهور وعند ابن العربي يجب عليه أن يقرأ واضح. استوى مقتني في الأصل ما تصنع. صح؟ صحيح لم نقرأها. أنا لأجلي من أين جاء بها؟ ها؟ جيد صحيح الشيخ ذكرها الشيخ الشارح ذكرها ولم يذكرها أيضا الشارح الآخر دقيقة. المثل ليس فيه ذلك. وهنا أيضا الشيخ البغى وإنصة مقتدين ولو سكت موجودة هنا في المثل. موجودة هنا في المثل. قال الإمام مالك رحمه الله الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجر فيه الإمام بالقراءة. ويترك, ويترك القراءة فيما يجر فيه الإمام بالقراءة وروى الإمام مالك رحمه الله في الموطة عن عررة بن الزبير القاسم محمد نافع بن جبير أنه كان يقرأون خلف الإمام فيما لا يجر فيه بالقراء وقال وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك طيب إذن نقطعها من إن شاء الله وتبارك وتعالى ونترك مجالا للأسئلة والأجوبة ولكن قبل ذلك دعني انظر في الجوهر الذكي اذا فيها شيء مم. دقيقه انا معكم خلي التصوير شوفناها في مشكله خلت تصوير نعم مشكله برمجه الكستم من الثاني عشر كما تظن اه <تصفيق> ابن تركي قال لم يذكرها إذا زادوها لأن الشيخ ذكرها ولم يذكرها طيب إذا انظروا هنا ابن تركي رحمه الله ابن تركي رحمه الله يقول من جيد الحادي عشرة قالوا في الركعة ولم يذكر سنن 12 عشرة كما ترجم لها إلا أن يكون قصد أن السورة في الركعة الأولى هي السنة الأولى وفي الركعة الثانية هي السنة الثانية فيكون قد استوفى ما ترجم له. نعم وفقا إذن لعل هذا الجهاد من الشيخ من الشيخ ابن الصديق ثم تابعوا عليه البغة فأضاف هذه السنة ولكن هذا يشكل عليه أمر أن ابن الصديق أيضا يقول تابع في هذا ابن وهب ومشهور المذهب بخلافه فالظاهر أن هناك في بعض النسخ أن هذا الأمر في بعض النسخ دون غيرها الظاهر أن هذا الأمر في بعض النسخ دون غيرها، واضح يا إخوان؟ طيب جيد يا إخوان، هل عندكم أنتم إضافة؟ انت تسمعون الصوت؟, الصوت؟ هل يا إخوان هل عندكم شيء؟ هل عندكم إضافة لهذه المسألة؟ هل عندكم بعض النسخ الأخرى أبو هاجر هل عندكم نسخة الآبي؟ هل ذكر هذه السنة الثانية عشرة؟ نعم هل هذه السنة الثانية عشرة مذكورة في بعض النسخ لديكم؟ مثلا في نسخة الآبي أو نسخة عبد المجيد الشرنوبي نعم لأنها ليست في المتن المفرد وابن توركي يقول إن الشيخ يعني لم يترجم لها أصلاً وصفتي في في حاشيته أيضا لم يشير إلى شيء من هذا لكن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن الصديق رحمه الله ذكرها ثم لا أدري من أين أتابها وتابعوا على ذلك البغى. نعم أنا أيضا عندي حاشية الصفتي على شرح من تركي وافضل نسخ نسخها هي شرح هي نسخة, نسخه بتحقيق الطهطاوي مطبوعه في دار بن حزم طيب جيد هل عندكم أي سؤال حتى يأتي أخونا أبو أبو هاجر؟ نزل شيخنا نزل المأمون لا تجب في حقي أي تسليم؟ المأمون لا يجب حقي أي تسليمه؟ لا أي سجس سجود سلم؟ لا لا تسليم سلم الأخير يعني. كيف لا يجيبوا حقه؟ يعني من سل الفراء الأكل يجب عليه أن يسلم حتى يخرج من الصلاة <تصفيق> ثلاث تسليمات <تصفيق> هذه ثالث <تصفيق> سنة, <تصفيق> سنة <تصفيق> وصحبة فقط لكن لا يسلم بحقه يجب عليه تسليمته واحدة <تصفيق> الأولى هي الواجبة والثانية والثالثة مستحبة فقط طيب ليه سرديك سؤال يا عثمان يا أبا ضميا ضميا ضميا <تصفيق> شاء الله اسماعي لكن المغالبة لي يحسن نقطة الله يساعدنا ضاع ضميا سير حضضم هل يحسن نقطة؟ لا في <تصفيق> الأول <تصفيق> صار صار ليش يقول خاص؟ لم أجيد الكتاب لا لا إشكال يا شيخ بعد إذا واجهته ومن بعد إن شاء الله السلام عليكم ممكن تعطونا جدول الغرفة نعم الأخوة يعطونا كجدول الغرفة آخر. حياكم الله جميعا يا أخي البيان حياك الله بياك إن شاء الله حياكم الله جميعا لكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب هناك أي سؤال او نقفها هنا نعم فضل حف الشارب حف الشارب نعم نسبة إمام مالك كان... كان،, كان الإمام مالك ينهى عن حلق الشارب وكان يأخذ يقص من الإطار الشارب يعني الذي على الإطار الزياده وكان يترك السبالين ويقتدي في ذلك بعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وكان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إذا غضب يفتلوا يعني شاربين يعني استبالين فقط من هنا ومن هنا هذا ليس لدي عجيب ما شاء الله أخونا أبو هاجل ليس لدي أسئلة اليوم <تصفيق> خير إن شاء الله طيب إذن هذا وقت للراحة لدينا أيضا إذا كان هناك أي تساؤل بالنسبة للبقية الإخوة نعمان, أخونا نعمان أليس لديك أي تساؤل اليوم؟ يا نعمان نعم. لا الله نعم واضح نساني نعم صلى الله لا قد يسأل الإنسان إذا نقف هنا الحمد لله صلى الله على وسلم رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه توحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم